قوله سلم إسلام وقوله تكريمته سجادته عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغا فرب حامل فقه إلى من هو أفقه من ورب حامل فقه ليس بفقه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بأحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة اللهم أبعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم وجازه خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين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 نحييكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسجده الشريف نحن معكم في قناة السنة النبوية من المملكة العربية السعودية والتي يشرفها أن تنقل لحضراتكم في هذه الأثناء شعائر أذاني وصلاة العشاء لهذا اليوم الخميس غرة شهر ذا القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إخوتنا للكرام في كل مكان نحن هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة التي قدم إليها نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة بأمر من الله تعالى هذه المدينة التي حوت الكثير من الفضائل فقد جاء في شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة بل سماها ربنا عز وجل بطابة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة وطيبة وطابة هذان الإسمان واللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب فهما لفظان طيبان أطلق على بقعة طيبة مباركة ومن فضائل هذه المدينة أيضا أن الإيمان يأرز إليها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لا ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ومن فضائل هذه المدينة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى يقول صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون لها يثرب وهي المدينة هذه المدينة المباركة التي أحبها الله ورسوله فأحبها المؤمنون والمسلمون في كل مكان وتوافدوا ويتوافدون إليها في كل يوم وفي كل عام إخوتنا الكرام في كل مكان لازلنا نعيش معكم هذه اللحظات هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي إلا لحظات يسيرة ويرفع أذان صلاة العشاء لهذا اليوم الخمي سورة شهر ذي القعدة لعام 1445 من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة وقد توافد المصلون إلى مسجد رسول الله ولا زالوا يتوافدون ويدخلون في هذا المسجد المبارك من جميع جهاته ومن جميع أبوابه لحظات ويرفع الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أشهد أن لا Ashaadu an la ilaha illa Allah Ashaadu an na muhammad Ashaadu anna muhammedan rasoolu allah Hayya ala حي على الفلا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 المؤذن الشيخ أحمد بن محمد عفيفي إلهنا إلهنا أفضلت فعم إفضالك وأنعمت فتم نوالك وسترت العيوب فتكامل إحسانك وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك إلهنا لك الحمد على عقل ثقفت ولك الحمد على فهم وفقت ولك الحمد على توفيق أهديت ولك الحمد على حائر هديت جل جلالك فتعال وتم نوالك تعاليت في دنوك وتقربت في علوك لك خضع من ركع كما دل من سجد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 أخرجوا من دائرة المذنبين وبادروا مبادرة التائبين وتعرضوا لنسمات رحمة أرحم الراحمين وتخلصوا من كربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 وعافنا في منعافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت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 Mohemde al-Rasul Allah Haya al-Salaam Haya al-Falaam Kod Kama Tis Salat Kod Kama Tis al Salat Allahu Akbar Allahu Akbar La استوى الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 لحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ ويأسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله آمَنُوا آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين الله اكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال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 افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أنهلوا قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ والله يحب المحسنين الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 Allahu ekber.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 Osteek da. Osteek da Allahies bestord. Osteek da. Osteek da.